يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ هَتَأْنُنَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ أَن وليت الفر بأن تحصل بيوت من ظهورها ولكن الزر ومن اتقى واحصل بيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون واحصل بيوت من